فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَصِيَامُ سَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَّ الصَّائِمُ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ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 وقد أنزلنا آيَاتٍ مبينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على نبينا محمد وعلى صل على اله واصحابه اجمعين هذه السوره العظيمه تسمى سوره المجادله او المجادله لما ذكره الله فيها من حكم الظهار وما يجب فيه وفيها أيضا عجاب المجالسة وفيها أيضا الولى والبراء وبيان من أخل به من المنافقين من أخل بهما يعني الولى والبراء من المنافقين وسبب نزول هذه الآيات في أولها ما صح في الأحاديث أن فأنا امرأة أنصارية اسمها خوله أو خويله بنت بنت وزوجها أوس بن أو الصامت. صحابي الجليل أخو عباده من الصام، رضي الله عنهما وكان شيخا كبيرا، وكان لهما اولاد صغار، فحصل أنه حصل بينها وبينه مشادة، بينها وبين زوجها أو مشادة في الكلام، وكان رجلا حادا وكبير السن. فقال لها أنت علي كظهر أمي أي تحرمين علي كما تحرم علي أمي وكان الظهار في الجاهليه وفي أول الإسلام طلاقه فإذا ظاهر الرجل من امراته بأن قال أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام فإنها تطلق منه فلما قال لها هذه المقالة وكان الحكم فيها هذا أنها تطلق منه احتد ذلك عليها غاية الشده لأنها ستفارق زوجها وحالته كما ذكر من كبر السن والضعف ويتحن عليه وقد عاشت معه ولها أطفال صغار يضيعون قينهما استد عليها الأمر فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وأخبرته بما حصل فقال لها ما أراك إلا حرمت عليه فاشتد الامر عليها أكثر وجلست تشتكي إلى الله حالها وتقول ماذا لصبية صغار إن تركتهم معه ضاعوا وإن قدتهم معي جاعوا وتكرر الشكوى إلى الله وترفع رأسها إلى الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أراكي إلا حرمت عليه تراجعه وتكرر عليه وهو يقول عليه الصلاة والسلام هذه المقالة فبينما هم كذلك إذ تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الايات وحل الله جل وعلا مشكلتها ويستر الله له بان جعل سبحانه الظهار يمينا مكفره جعله يمينا مكفره تحله الكفاره بدل ان كان طلاقا هذا حاصل ما جاء في الأحاديث في سبب نزول هذه الآيات فقوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قد حرف تحقيق قد هنا حرف تحقيق سمع الله قول التي تجانلك في زوجها والله يسمع تحاوركما سمع الله شكواها وقولها وسمع مراجعتها للنبي صلى الله عليه وسلم وما يجيبه يجيبها به تحاور قالت عائشة رضي الله عنها كانت حاضرة سبحان من وسع سمعه الأصوات إني في آخر البيت ولا أسمع ما يدور بينهما قد سمع الله ذلك فوق سبع سماوات قد سمع الله فهل فيه ثبات السمع لله عز وجل وانه يسمع الأصوات خفية وظاهرة يسمع سبحانه الأصوات كلها وإن كانت خفية فهو يسمعها سبحانه وتعالى قد سمع الله سمع فعل ما سمع ما حصل قولة التي تجادلك وهي خولها وخويلة إن شعلها وفي هذه فضيلة لها حيث إن الله سمع شكواها وأنزل فيها قرآنا، فكانت هذه مفخرة لها رضي الله عنها، وعرفت بذلك عند المسلمين، وعرفت قبلها حيث إن الله جل وعلا سمع شكواها وأنزل فيها قرآنا. اليميدة عظيمة والشدائد أحيانا تكون سبب خير عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم إن مع العسر غسرة سمع الله قولا التي تجادلك أي تراجعك في زوجها أوس بن الصامت في شأن مظاهرته منها ثم قال جل وعلا وتشتكي إلى الله سمع الله شكواها وتشتكي إلى الله حينما قالت أشكو إلى الله فسمع مجادلتها للرسول صلى الله عليه وسلم وسمع شكواها من إلى الله سبحانه وتعالى وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وأنه لا يحكم بشيء أو يحيي بشيء حتى ينزل عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى إن الله سميع بصير ختم الآية بقوله سميع هذا اسم من اسماء سبحانه وتعالى ويسمع جاء فيها سمع ويسمع وسميع قد سمع الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع ففي هذا اثبات بصفه عظيمه من صفات الله سبحانه وتعالى وانه يسمع الاصوات خفيها وجليها ظاهرها وباطنها إن الله سميع قصير يرى سبحانه وتعالى ويقف لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ففيها إثبات السمع والبصر لله سبحانه على ما يليق بجلاله كسائر أسمائه وصفاته إن الله سميع بصير ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر حل المشكلة فقال الذين يظاهرون منكم يعني من المسلمين الذين يظاهرون منكم من نسائهم من زوجاتهم من نسائهم أي من زوجاتهم بأن يقول أنت علي كظهر أمي يعني في التحريم شبهها بأمة في التحريم الذين يظاهرون منكم من نسائهم قل من نسائهم يخرج بذلك المملوكة ملك اليمين فإذا ظاهر منها فإن حكمها أنه يكفر كفاره يمين تحريم حلال هذا تحريم حلال تحريم الحلال فيه كفاره يمين لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك فهو غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم هذا كفاره عام عشرة مساكين او كسوتهم او عفك رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هذا بالنسبة للمظاهرة من المملوكة من السرية في قوله من نسائهم التي لتسرى بها زوجها سيدها ليست من, من, من نسائهم إنما هي مماليك الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا اختلف العلماء في معنى العود هنا وبماذا يحصل العود على قول القول الأول أنه يعود إلى اللفظ للظهار فيظهر منها مرة ثانية ثم يعودون لما قالوا والقول الثاني ان العود يراد به الوطء الوطء لانه حرمها فإذا وطئها فقد عاد اليها وهو قد حرمها ثم يعودون لما لما قالوا ايضا يؤخذ من قوله من نسائكم انه لو ظهر منها او طلقها قبل ان يعقد عليها كما لو قال ان تزوجت فلانا فهي علي ظاهر أمي أو هي أن هذا لا يلحقه لأنها ليست من نسائه هي أجنبية ليست من نسائه حين تلفظ بهذا كل هذا يدخل في قوله تعالى من نسائي ثم يعودون لما قالوا عرفنا القولين في معنى العود أنه إما العود إلى التلفظ وإما العود إلى الفعل وهو الوط على قولين لأهل العلم والقول الثاني أظهر ان المراد به الوطف لما يعودون لما قالوا الذين قد سمع الله قولا التي تجادلك زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير أولين يباهرون منكم من نسائم. ما هن أمهاتهم ما هنا بمعنى ناقية تعمل عمل ليس تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر ما هن أمهاتهم ولذلك نطب أمهاتهم على انه الخبر ما وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحه لأنه جمع مؤنث سالم أي ليس هن أمهاتهم واسم ما هو الغمير ما هن هن هذا اسمها ما هن أمهاته إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم إلا اللائي اللائي اسم موصول بمعنى اللاتي اسم موصول جمع التي إلا اللائي ولدنهم فلا تكون أمه إلا من ولدته أما تشبيهها بأمه هذا خطا ما هن أمهات إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم إن بمعنى ما إن ليست شرقية هنا إن هي بمعنى ما إن أمهاتهم إلا اللاء ولدناه فلا تكون أمك إلا من ولدتك، أما أن تدعي أن امراه أما لك وهي لم تلدك، فهذا لا يجوز وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا حيث, إدى حيث قالوا إنهن إن أمهاتك شبهه النبي أمهاتهم هذا منكر كيف يجعل من ليست اما له اما له وزور يعني كذب الزور هو الكذب يقولون منكرا من القول وزورا فدل هذا على تحريم الظهار لأنه منكر وزور فهو محرم يأتم به تلزمه الكفاره كما يفعل فعلى هذا لا يجوز للإنسان ان يظاهر لان الضيار منكر وزور وفي سوره الاحزاب قال الله جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل إذا في محرم لكن لو وقع فيه الإنسان فإنه تجب عليه الكفارة ولا يحرم زوجته عليه عليه الكفارة ولا ولا يحرم زوجته عليه كما كان هذا في أول الأمر وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور هذا فيه لما ان الله ذكر انه منكر وانه زور وانهن لسن امهاتهم تلطف بهم سبحانه وتعالى فقال وان الله لعفو عما يحصل غفور بما صدر فهذا تلطف منه سبحانه بعباده ويقنع لهم في مغفرته وعفوه في انه في ان المسلم لا يقنط من, من رحمه الله سبحانه وتعالى وان كان ما فعله منكر زور فانه لا يقنط من عفو الله ومغفرته ثم قال سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم الآن بدأ الحكم الآن بدأ الحكم فقال والذين يظاهرون من نسائهم عرفنا تفسير هذا ثم يعودون لما قالوا كما ذكرنا فيها القول العود أنه عود اللفظ يعني يقول أنت عليك ظهر أمي أنت علي كظهر يومي مرة ثانيه وقيل لا المراد بالعود الوقت يعني اذا اراد ان يطعها بعدما ظاهر منها فانه لا يجوز له ذلك حتى يكفر عن الظهار حتى يكفر عن الظهار ثم يعودون لما قالوا تجب عليه الكفاره اولا كفاره مغلظه عذق رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يجد فإنه يطعم ستين مسكينا. هذه كفارات الظهار مغلظه وهي أيضا كفارة الوطف في رمضان إذا وطئ الصائم في رمضان فإن تجب عليه هذه الكفارة وتحرير فتحرير رقبة فعليه يجب عليه تحرير رقبه يعني عتق تحرير معناه العتق يحررها من الرق ويجعلها حره تحرير رقبه من قبل يتناس من قبل ان يحصل منه الوطن لها لا يطاها حتى يكفر الخصله الاولى تحرير رقبه اي عتق رقبه هكذا مطلقة هنا لكن جاءت في كفاره القتل فتحرير رقبة مؤمنة كفاره القتل ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة قيدها بالإيمان فتقاس الرقبة هنا على الرقبة في كفاره القتل يشترط أن تكون مؤمنة فلا يكفي أن يعتق رقبة كافرة او غير مؤمنة حملا لآية الغيار على آية القتل القياس لأن كل منهما كفاره تحرير رقبة مؤمن وكذلك يشترط فيها مع الإيمان أن تكون سليمة من العيوب المخلة بالعمل سلامتها من العيوب المخلة بالعمل لا تكون معيبة بالعمل أو بالعرج أو بالمرض الذي لا تستطيع معه أن تعمل لنفسها وتكتسب لنفسها تحرير الرقبة من قبل أن يتماس من قبل أن يحصل منه وطء لها فيكون وطؤه لها مرهونا بأداء الكفارة أولا تحرير الرقبة من قبل أن يتماس ذلك توعظون به ذلكم الحكم الذي هو العتق توعظون به اي تزجرون به عن الوقوع في الظهار فاذا تذكر انه يجب عليه كفاره مغلوة فإنه يمتنع من الظهار فهذا فيه بيان للحكمه من تشريع الكفاره في الظهار انها تكون رادعه له قبل أن يفعل هذا الشيء يتذكر أنه سيترتب على ظهاره كفاره مغلظة فيمتنع ذلك متوعظون به والله بما تعملون خبير من لم يمتثل الموعظة ولم تؤثر فيه الموعظه ويترك هذا الفعل الذي هو منكر من القول وزور فإن الله خبير بعمله سيعاطبه ويجازيه توابون به الله بما تعملون خبير تهديد بعد تهديد إما يدل على وكذلك وصف بانه منكر وزور إما يدل على انه محرم تحريما مغلظا فيتجنبه في المسلم ثم قال فمن لم يجد فمن لم يجد الرقبه ما هي رقبه منع الرفق مثلا ولا هي رقبه او فيه رقاب تباع لكن ليس عنده ثمن ليس عنده ثمن فهو لا يملكها ولا يقدر على شرائها فان الله سبحانه وتعالى سهل عليه أمن لم يجد يعني يجد الرقبة فصيام شهرين أي فعليه عليه, عليه صيام شهرين متتابعين شهرين ستين يوما شهر بعد شهر ما يفصل بينهما متتابعين على زيادة تغليظ عليه فلا يفصل بينهما بفطر إلا إذا كان فطرا ضروريا كالمريض مرض أو, أو رخص له بالإفطار في رمضان كالمسافر والمريض فإنه لا, لا يقطع التتابع أو تخلل الشهرين تخلل الشهرين صوم واجب في الشهر رمضان أو فطر واجب في يومي العيدين فإن الصيام الواجب والصيام والإفطار الواجب الصيام الواجب والإفطار الواجب لا يقطعان التتابع وكذلك إذا كان رخص الله بالإفطار لمرض أو لسهر فإن هذا لا يقطع التتابع أما إذا قطع التتابع من غير عذر فإنه ينقطع الصوم ولا بد من استئنافه من جديد. لو انه صام تسعة وخمسين يوم، هذا اليوم يوم وأفطر من غير عذر، باطل الصيامه فلا بد من إعادة الكفارة من جديد، لأن الله قال صوم صيام شهرين متتابعين من قبل يوم كمان مثل العتق. لا بد أن يصوم شهرين متتابعين قبل المسيس حتى تحل له زوجته صيام شهرين متتابعين من قبل أي يتمات فمن لم يستطع صيام الشهرين من لم يستطع صيام الشهرين اللي تحضر وهرم أو لمرض مزمن لا يستطيع صيام الشهرين فانه ينتقل إلى خصلها الثالثه وهي إطعام ستين مسكينا طعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع نصف صاع كيلو نصف من الطعام لكل مسكين كل مسكين نصف ساعة على الصحيح وبعضهم يقول إن كان الطعام من الثمر أو إذا كان الطعام من البر فيكفي مد في فصاعة أما إذا كان الطعام من غير البر فإنه يكون نصف الساعة مد من البر أو نصف ساعة من غيره هذا قول والقول الأول أنه نصف ساعة على كل حال هذا هو الأرجح فيطعهم ستين مسكين لا بد أنك تحصي ستين مسكين تدفع لهم الكفاره كل واحد مصف صار وجاء في قصة عوثي بن الصامت حينما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أنها في كل مرة تقول ما يستطيع الصيام ما يستطيع العفق ما عنده شيء يعتق ولا يستطيع الصيام ولا يستطيع الاطعام لانه فقير كل مره تقول لا يستطيع فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فيه تمر ولكنه لا يكفي للكفاره فقالت المراه وانا عندي تكمله لهذا حتى يبلغ الكفاره فتعاون الرسول صلى الله عليه وسلم مع المرأة وكفر عن الرجل بالإطعام الإطعام ستين مسكين لم يقل في المره السائفة من قبل أن يتماس فظاهره أنه لا يفترض تقديم الإطعام على المماسة وبعضهم يقول يفترض قياسا على الخصلتين الأوليين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله شرعنا لكم هذا الحكم لتؤمنوا بالله ورسوله يعني لتؤدوا هذه الكفاره إيمانا بالله ورسوله وانتفالا لأمر الله ورسوله فدل هذا على ان الأعمال من مسمى الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ردا على المرجية، الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله أي هذا هذه الكفارة بمقاديرها أداؤها إيمان بالله ورسوله فجل على أن وهي عمل فجل عمل على أن الأعمال داخل في مسمى الإيمان هذا من أدلة أهل السنة والجماعه ربدا على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله تلك حدود الله اي هذه الاوامر هي حدود الله والحد هو ما يمنع هو ما يمنع من مجاوزته الحد هو المانع سمي حدا لانه يحد الشيء فلا يتجاوز تلك حدود الله والحدود تاتي بمعنى المباحات وتاتي بمعنى المحرمات تاتي الحدود بمعنى المباحات فاذا كان الحدود من المباحات فلا تتعدى تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تعتدوها فالمباحات لا تتعدى تقتصر عليها واذا كانت الحدود بمعنى المحرمات فلا تقرب تلك حدود الله فلا تقربوها, فلا تقربوها. اتركوا الوسائل التي تفضي الى انتهاك الحدود المحرمات الاسباب التي توصل الى المحرمات اتركوها لا تقربوها هذا الفرق بين حدود المباحات وحدود المحرمات حدود المباحات لا تتعدى وحدود المحرمات لا تقرب تلك حدود الله فلا تقربوها وتلك حدود الله وللكافرين الكافرين بالله عز وجل الذين لا يتوقفون عند حدود الله لهم عذاب مهين عذاب يذوقون فيه الهوان والعياذ بالله الهوان والذلة عذاب لكهدود الله وللكافرين عذاب مهين عذاب أليم نعم الأولى أليم وللكافرين عذاب أليم يعني مؤلم شديد الألم ما هو عذاب فقط إنما هو عذاب أليم يعني شديد الألم لمن تعدى حدود الله وارتكب ما حرم الله عز وجل فان عذابه اليم يعني عذاب مؤلم شديد نسال الله العافية فعلى كل حال هذه الايات العظيمات فيها فوائد عظيمة فيها كما ذكرنا من اسماء الله وصفاته السمع والبصر وانه سميع بصير سبحانه وتعالى وفيها النسخ فان الله نسخ حكم الظهار الذي كان طلاقا فجعله يمينا مكفره وفيها تغليظ الظهار وانه محرم شديد التحريم فالمسلم يتجنبه وفيه أن الظهار إنما يكون من الزوجة ولا يكون الظهار من الأمة المتسرات لا يكون الظهار من الأمة ولا تكون من الحره التي ليست في عصمة الزوج كما لو قال إن تزودتها فهي كظهر أمي أو فهي طالق فليس له عليها ظهار ولا لأنها ليست من نسائه ليست من نسائه وفيه أن كفاره الظهار بالترتيب وليست بالتخييف وانما هي بالترتيب وأنه يشترط في الصيام التتابع إلا لعذر شرعي إلا لعذر شرعي يبيح له الإفطار فإنه حينئذ لا ينقطع التتابع بالعذر الشرعي وفيه الوعيد على من تساهل في احكام الله سبحانه وتعالى وتجاوز حدوده أن له عذاب أليم هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نعم سماحه الوالد يقول السائل رجل قال لزوجته تحرم تحرمين علي إذا فعل هذا الأمر وهو يقصد بذلك الطلاق ثم بعد مدة قال لها سمحت لك بفعله فماذا يجب على الزوج علما بأن الزوجة لم تفعل ذلك الأمر يقول أحسن عليكم رجل قال لزوجته تحرمين علي إذا فعل هذا الأمر وهو إذا فعل أو إذا فعلت إذا فعل يعني فعله غيرك نعم يقول وهو يقصد بذلك الطلاق مم. ثم بعد مدة قال لها سمحت لك بفعله فماذا يجب على الزوج علما بأن الزوج إذا تبين فعلت ما هو إذا فعل إذا فعلت هذا الشيء فأنت علي حرام هذا إذا نوى به الطلاق صار طلاقا وإن, به وإن لم به طلاقا صار بهارا صار بهارا حسب نيته فهو إما طلاق طلاق وإما, وإما ظهار لكن ما دامت لم تفعله فإنه لا يحصل شيء لا طلاق ولا ظهار لأنه معلق على سبب ولم يوجد السبب نعم اللهم الوالد يقول السائل هل جاء في السنة أن من شر الناس عند الله من كان سببا لتحريم حلال وعلى هذا فهل نستطيع أن نقول أن خولة رضي الله تعالى عنها كان لها فضل بعد فضل الله أنها كانت سببا لتخفيف الحكم من الطلاق إلى الكفاره فهل, فهل لها أجر في ذلك أعيد السؤال يقول احص الله هل جاء في السنة في أن من شر الناس عند الله من كان سببا لتحريم الحلال وعن ما أنا... هذا كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين تنزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها فالإنسان لا يسأل عن ما يحتاج لا يسأل عن الأشياء التي لا يحتاج إليها لأنه قد يحرج نفسه ويحرج المسلمين. فلا يجوز السؤال إلا عن شيء تحتاج إليه أو وقعت فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعها وحد حدودا فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء فلا تسأل عنها ما سكت الله وسكت عن عش رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها هل الإنسان إذا لم يحتاج للسؤال في الأمور التي من الحلال والحرام لا يسأل عنها؟ أصل الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل لو قال شخص علي لو قال شخص عليا الطلاق أو قال علي الحرام فهل يكون عليه كفارة؟ وهل تحرم عليهم رأته؟ يختلف الحكم إذا قال عليه الطلاق يطلق رأته، أما إذا قال عليه الحرام فينظر إلى نيته هل هو يريد طلاق أو يريد غياب؟ فلهما نوى من الاثنين. نعم. الله يليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يجوز هل يوجد في هذا الوقت المعاصر رقاب تعتق الله اعلم ما شيء في هذا يقول من في الله عالم ما ندري كان في وقت الشيخ بن باز رحمه الله يقال فيه رقاب وكان يرسل لاعتاقها توسط في ذلك وفي اخر الامر الشيخ توقف عن هذا لأنهم تشكك في انه يوجد رقاب فتوقف عن هذا رحمه الله وأغلق المكتب الذي كان توسط في هذه الأمور فمن صدق لديه ونثبت لديه فيه رقة إنه يعتق أما مجرد الشائعات وفنات دولة يبحثون عن الفلوس اليوم ويكذبون ليجل يأخذون الفلوس لازم يتثبت من صحة الرق هذا أما يقولون يقولون لا لما عليه لحك وهذا شيء في الجنة. الطارة في الجنة. نعم. اسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل صيام الشهرين المتتابعين يكون بالعدد ستين يوما أم أنه يبدأ من الهلال إلى الهلال؟ إذا كان يرى الهلال، يبدأ بالأهلة. أما إذا كان ما يرى الهلال فلا بد من العدد. يصوم بالعدد. نعم. اسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل من ظاهرة امرأة؟ فوجب عليه صيام شهرين متتابعين من يقول احسى الله عليكم من ظاهر امرأته من المرأة احسى الله عليكم من ظاهر من امرأته فوجب عليه صيام شهرين متتابعين هل يحل له الجماع في الليل لا في الليل ولا بالنهر حتى يتف مقبل أي طوال يصبح هل يحل له أنه لكن يجمع غيرها في الليل من زوجاته ما في مان اذا كان عنده زوجات غيرها ما في مان أما هي لا حتى يكفر من قبل ان يتماسى هذا من باب الرجع له نعم الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل الذي يحرم زوجته فهل يكون حكمه حكم الظهار وعليه الكفاره سمعكم الجواب التحريم ان نوابه الظهار صار ظهارا وان نوابه الطلاق صار طلاقا، وإلا من ينهي له لا ظهر ولا طلاق صار يمينا مكفرة. لا. صلى الله عليه وسلم، سأل الوالد يقول السائل في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا هل يدل ذلك على أن القول الأول هو الراجح؟ وهو لا هو القول. لا العود ما هو إلى القول، العود إلى الفعل. يعودون لما قالوا يعني يريدون يعزمون على الجماع. يعودون لما قالوا يعني يعزمون على. أي لا يحل لهم حتى يكفوا فمعنى العود هنا العزم على الوطئ العزم على الوطئي وأنه يعود إلى القولة برائي بالحزم والظاهرية أحسن الله عليكم سماحة الوالي يقول السائل هل أيام التشريق تدخل في تحريم صوم يوم العيدين نعم ما. ما يصام أيام التشريق إلا عند متعة وقران من لم يجد الفدية وهو متمتع وقال وفات عليهم يصوم قبل يوم عليهم يصوم قبل العيد فانه يصوم ايام التشريق وما عدا ذلك ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله ايام عيد لا تصام ولا تخل لا تحل كفاره الظهار يغتفر فيها فاذا مضت يواصل الصيام يدني على ما مضى نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل من ظاهر من زوجته أو جامع في نهار رمضان فوجب عليه صيام شهرين متتابعين وهو يستطيع الصيام ولكنه لا يستطيع أن يصبر شهرين متتابعين على الجماع فهل ينتقل إلى الإطعام لا يصوم شهرين متتابعين مجال يستطيع الصيام فانه يصوم شهرين متتابعين كما أمره الله سبحانه وتعالى نعم سماحه الوالد يقول السائل اذا ظاهر رجل من امراته ولم يكفر ثم جامع اي بلغ به الحد إلى الشبق وانه يخشى عليه يعني بعض الناس يصاب بالشبق لو لم يجامع يحصل اي مرض وضرر هذه الحاله هكذا عذر يعدل الى الاطعام نعم سماحه الوالد يقول السائل اذا ظاهر رجل من امراته ولم يكفر ثم جاء مع زوجته فماذا عليه أن يفعل عليه الكفارة ويأثم على حجمه لا تسقط عنه الكفارة عليه الكفارة وتجلبها حتى يكفر ويأثم على ما حصل منه لأنه كان جاهلا عسا الله إليكم سماحة الوالد يقول السيد القولان في العود هل يترتب على كل قول منهما حكم منفصل لمن أخذ بأحدهما لا يؤخذ برأي ظاهري، يؤخذ بأن بال... <تصفيق> العود المراد به المراد به العزم على الوطئ إذا عزم على وطئها نعم هذا هو الصحيح ما من يقول العود تكرارها مرتين ومنهم من يقول العود هو أن يطاها مرتين كل هذه أقوال ما دليل عليه احنا. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل إذا قطع صوم كفار في الظهار عذر كالمرض أو السفر فهل يستأنف صيامه من جديد أم أنه يكمله يعني كلامنا رحمه الله له أثر نحن قلنا هذا وكررنا قلنا إذا كان الصوم لعذر فإنه لا يقطع التتابع يبني على ما مضى فكان الصوم الإفطار لعذر أي لا يقطع التتابع بل يبني على ما مضى أحسن الله إليكم سماه الوالد يقول السائل شخص عليه كثارة تأخير صيام رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر فهل له أن يشتري كيسا من الأرز ويعطيه أسرة محتاجة ويكون بذلك قد أطعم ثلاثين مسكينا مع العلم بأن الأسرة عشرة أشخاص أعيد السؤال يقول أحسن الله إليكم شخص عليه كثارة تأخير صيام رمضان يعني كل رمضان ما صام رمضان حتى جاء رمضان الثاني وصامه وأخر قضاء رمضان الأول إلى ما بعد رمضان الثاني من غير عذر إذا كان لعذر فليس عليه إلا القضاء ما إذا كان لعذر فنعم عليه تفطر عن كل يوم عن كل يوم طعام مسكين فلو جمعها كلها واعطاها أهل بيت فقراء لا باس بذلك أو جمعها كلها وأعطاها فقيرا واحدا فلا ذات ذلك لأن الله لم يشرط العدد في هذا نعم كثارة طعام مساكي نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل من قال لأم أبيه أمي هل يجوز له ذلك يقول هل يجوز بأن يقول لأم أبيه أمي يا سبحان الله أم أبيه أمه جدته أم أمه هذا جدته وين على هي أمه, هي أمه ولذلك ترف إذا فقدت الأم ترف الجدة لأنها أم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل في قول الله تعالى من قبل أن يتماس يقول هل معناه أنه لا يأتي أهله إلا بعد الانتهاء من الكفارة إن اختار الصوم مثلا أم أنه يكفي ولو بمجرد النية أو البدء بالصوم يعني كلامنا صار ما له أثار ولا شيء اعد السؤال يقول احصى الله اليكم في قوله تعالى من قبل ان يتماس يقول هل معناه انه لا ياتي اهله الا بعد الانتهاء من الصفاره ان اختار الصوم مثلا نعم من قبل ان يتماس في شهرين متتابعين من قبل ان يتماس فلا يطع زوجته الا بعد صيام الشهرين المتتابعين نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل اشتهر عندنا في الجنوب قول الحالف مثل أمي قول, قول الحالف مثل أمي ويقصد بذلك تاكيد كلامه فما حكم في ذلك هذا ليس ظهارا هذا ليس ظهارا ولا يمينا حتى يعني مثل أمي ما إن كان جصده يحرم عليه هذا الشيء مثل الأمة فأنا يكون يمين يعني فيه كفارة في يمين لأنه تحريم حلال أما ينجل مثل أمي يعني أنه متأكد مثل ما تتأكد أمي هذا لا شيء فيه <تصفيق> أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يقول هذا الحديث من أحاديث الصفات وما المراد بقوله إلا ظله قال أرده إلا ظله ومع الله تعني ظل العرش ورث ظل الصدقة تحت ظل صدقتي يوم القيامة. أنا نحن نجري الحديث على ظاهره هل أنا تعرض نعم. أحسن الله إليكم سماح الوالد يقول السائل أنا إنسان مسلم متردد بين الالتزام وغيره. فمرة فمرة أحلق لحيتي وتارة أدعها. وعندما ألتزم وأأمر بالمعروف تراودني نفسي بأنّي قد عصيت ربي في يوم من الأيام. فأدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية النفاق هذا هو... من الشيطان اتركه اتركه ويتزم بعفاء لحيتك وإذا جرى منك حلق لها فتوب إلى الله وكرب التوبة ولا تياس من رحمه الله وتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر ولو كان عندك شيء من المعاصي لا تجمع بين جريمتين المعاصي أو ترك الأمر بالمعروف أنهي عن المنكر أمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو أن يحصل منك بعض الشيء لكن مع هو بهير الله عز وجل ولو ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا معصوما ما حصل ش... أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كلنا أنا وكلنا ننبن نبن وكلنا وكل... نستغفر الله نتوب إليه ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر نعم أحسن الله إليكم سماحة الوارد يقول السائل بعد صدور فتوى هيئة كبار العلماء بعدم جواز السعي في المسعى الجديد فماذا يجب على من سعى سعي الحج فيه ثم أتى بعد شهرين بعمرة أخرى وسعى فيه أيضا أنا أقول يتصدرون لما في المسعى من المسعى <تصفيق> الذي يجعل طبقات إن شاء الله ويكفي لا تعتمروا أخروا العمرة وأما ما حصل وأنه اعتمر طارد المسعى الذي وعد فهذا أنا لا أفتريه أرى أنه ما يجوز السعي فيه لأنه ليس هو المسعى إلا ما هو زيادة على المسعى ونسال الله أن يهدي المسؤولين للرجوع الى الصواب وأن يبادروا بإصلاح المسعى في ادوار أدوار الناس الله إن سوا الله يعينهم وأن يثيدهم وأن يقوي عزمهم حتى يكملوا على الوجه المطلوب وأنهم أخروا أخروا العمر حتى يخلص. ما؟ أستغفر الله ليكم. ويتسألكم ولا أخر لمن يخلص المسع؟ ما؟ أستغفر الله ليكم الوالد يقول السائل أحد المشايخ في الخارج ذكر شيئا من ثوراته يبي. ولا فتayas تبرعنا صلر منها فتوى. ما صدر منها فتوى يعني بعد إحداث المسعى الجديد ما صدر منها فتوى إنما قبل هذا قالوا يجعل المسعى القديم المسعى هو المسعى ما في قديم وحديث قالوا يجعل المسعى أدوارا تسعي الناس هذا الذي أفتابه كبار العلم أحسن الله عليه سماحة الوالد يقول السائل أحد المشائش في الخارج ذكر شيئا من الثورة ليبين ما فيها من الحساس فهل يجوز قراءة شيء من التوراه أو الإنجيل لا يجوز هذا لأن التوراة نسخت وانتهت ولا يجوز ترويجها ونشرها بين الناس وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر أوراقا من التوراة ليعرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول غضب عليه غضب عليه غضبا غضب شديدا وقال ألمات بها نقيه؟ <تصفيق> والله لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعه فلا تروج لاوراق التوراة ولا الانجيل لانها لا انت اول شيء انها محرفه في الغالب وليست هي التوراه التي انزلت على موسى والانجيل الذي انزل على عيسى بل هي محرفه تعريفا كثيرا وثانيا أنها منسوخه لكن اذا كان الإنسان عالما متنكرا ويريد أن يطلع ليرد عليها ويبيح هذا هذه قضية خاصة أما عموم الناس عموم الطلبة هذا لا يجوز إنك تروج توراه والعنج هنا والقول قصنا للطلاء وقصنا ما سلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل لو ظهر رجل من زوجته بغير أمك لقوله أنت عليك ظهر أختي يقول أحسن الله ليكم إذا ظاهر من زوجته بقوله أنت عليك ظهر أختي فهل يعد ظهارا؟ نعم نعم إذا شبهها بمن تحرم عليه صار ظهارا لا يتعين منه شبهها بأمة فقط إذا شبهها بمن تحرم عليه كان يقول أنت كأختي أنت كعمتي أنت كخالتي فإن هذا يكون ظهارا نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف قاس العلماء كفارة القتل؟ على كفارة لا. العكس ياهي العكس كيف يقول كيف قاس العلماء كفارة الظهار على كفارة القتل أين نعم لأن كل منهما كفارة والقياس جاهز في الشريعة كل منهما كفارة عن, عن زند أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل علي كفارة يمين وأطعمت عشرة مساكين ولكن أحدهم كافر فهل يصح ذلك لا باد عليك واحد مسلم، باجين عليك واحد مسلم انت طعن قصة هباجين واحد نعم. الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل القول بأن أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص قول صحيح وماذا يترتب على هذا القول سمعكم لا قول باطل هذا قول المرجع الإيمان يزيد وينقص ويزداد الذين آمنوا ايمانا الذي على الله يقول لا الإيمان ما يزيد الله قال ويزداد الذين آمنوا إيمانه، وإذا قلت عليهم آياته زابتهم إيمانا، من الذي الله يقول ما يزيد؟ هذا لا يجوز، وما كان يزيدها هو وايضا وأيضا فيه دليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل وعلا يقول يوم القيامة أنقي من النار من كان في قلبه أدنى أدنى من حبه من خردة من إيمان، هذا ناقص ما هو النقص هذا؟ هذا نقص في الإيمان لكن نجاه الله به وإن كان قليلا وقال صلى الله عليه وسلم مرانوكم من ونطعا غلي ويره بيده فإن لم يستطع فبلسانه لم فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فضل على أن الإيمان يضعف ويكون قليلا في القلب ويكون قليلا في القلب قال تعالى هم من كفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون صاحبه أقرب للكفر فالأدلة على زيادة الإيمان ونقصان ظاهرة ولا أحد يجادل فيهاية إلا إنسان وهو جاهل وإما إنسان الهوى نعم الله إليه السباح في الوالد يقول السائل إذا ظاهر رجل من زوجته فهل يكون على الزوجة كفارة ظهار إذا يقول أحسن الله إليكم إذا ظاهر رجل من زوجته فهل يكون على الزوجة كفارة الظهار سبحان الله هم ظاهره كفارة على المظاهر وهو الزوج لكن لو قدر ان امرأة قالت لزوجها أنت عليك ظهر ابي فالعلماء اختلفوا بهذا منهم من يقول هذا ظهار مثل ظهار الرجل ومنهم من يقول لا هذا يمين يكفر باليمين عليها كفارة يمين وهذا هو المفتافة الآن أن عليها كفارات يمين فطعامه عاشرة المساكين إلى آخر الكفار صلى <سؤال> الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز أن يؤخذ من اللحية من باب التحسين وهي يعني سيئة اللحية وتبيت حسنة أخذت حسنة يعني تحلدها لأنك تحسين عند الناس الحلق أو قصدك التحسين وهو التجميل إن كان قصدك التجميل فيه جميلة ولله الحمد وفي القص منها تشويه لها ما هو تحسين هذا تشويه لها ونقص منها هل النقص تحسين ولا تشويه ولا النقص تشويه هل لحية يا أخي تترك كما خلقها الله وفروا اللحاء ارسل اللحاء اكرم اللحاء أعفوا اللحاء حديث صحيح متكرر ولكن الشيطان يحمل الناس على المخالفة يحملهم على محاربة اللحية يحمل النساء على الناس بحواجب هذا كله من الشيطان المسلم يا يحمد الله يترك ما نهى الله عنه ويحمد الله على اللحية لأنها نعمة مجملة لوجهه فارقة بينه وبين المرأة فارقة بينه وبين المرأة وجمال له فهي نعمة أنت مسوها الحال الحاء مسوها الوجه وجهها مسوها لكن لهم الحاوج هم جنيلة الله حكيما عليم في خلقه وصنعه سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد تقول السائلة أنا متزوجة ولدي بنات من زوج سابق ولا يوجد لديهم من يعولهم بعد الله إلا زوجي هذا والسؤال إذا حصلوا على زكاة من الخارج فهل يجوز أن نشتري منها الطعام ويكون الأكل بيننا جميعا أم لا يجوز لي أنا وزوجي ان اكل منها إذا كنتم قائمين بنفقة هذه البنات فلسنا بحاجة إلى الزكاة لا يأخذنا الزكاة لأنكم قمتم بالإنفاق عليهم أما إذا كنتم فقراء فتحل لكم الزكاة أنتم لفقركم إذا كنتم فقراء تحل الزكاة أما إذا كنتم موسرين وقمتم بنفقه هؤلاء البنات فلسنا بحاجة إلى الزكاة ولا تحل لهم نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل أذيت وأهلي سنوات عديدة من ساحر سحر وما زلت إلى الآن في تأثر من سحره، حتى كشف الله لي أمره وأنا متوكل على الله كما قال جل وعلا ليس الله بكاف عبده والسؤال هل علي إثم إذا بلغت عن هذا الساحر أو هل ينقص شيء من إيماني أول شيء ما وكل كل شيء سحر الأمراض كثيرة يكون مع أصابك مرض من الأمراض ما هو سحر. لكن إذا تأكدت أنه سحر وعرفت الساحر والساحر مستمر يسحر الناس عليك أن تبلغ أما إذا كان قد ترت السحر وتاب منه فلا تبلغ عنه وأنت عالج نفسك بالقرآن والأوراد ونعم. أحسن الله إليك ورسماحة الوالد يقول السائل ما هي أقسام الإرجاء المرجعة أقسام أقسام منهم من يقول الإيمان قول فقط كالكرامية قول باللسان فقط كالكرامية ومنهم من يقول الإيمان اعتقاد بالقلب فقط وهم الأشاعرة ومنهم من يقول الإيمان مجرد المعرفة ولو لم يعتقد كما هو قول جهمية وهذا اخبث قول في الإرجاء ومنهم من يقول الارجاء الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا يجعل العمل وهذا قول مرجعات الفقهاء اللي هم الحنبية هذا أقسام الأرجع نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل متى يشرع سجود الشكر عند تجد لنعمة أو اندفاع نقمة نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل المقصود بحف الشارب الحف من الأطراف حتى تبدو الشفة العليا أم أنه حف جميع الشارب حتى يبدو أصل الشعر حف الشارب قصه لأن في بعض القص الشوارب فحفه قصه ولا يزال إزالة بالموس لأن هذا تشويه الوجه يقص بالموس ويترك شيء منه لتجميل لتجميل مكانه وإذا حلقت الإطار اللي حول الفم حلقته بالموس هذا أحسن تحلق القريب من الفم بالموس وما زاد عن ذلك تجزع جزنا. أصل الله إليه الصباحة الوالد يقول السائل هل يجوز بيع الموصوف بالذمة بأقساط مؤجلة موصوف بالذمة؟ ما يجوز بيع الموصوف بالذمة إلا بقبض الثمن إيش شر القبض الثمن في المجلس؟ وإلا يكون بعدين بدين نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل أنا طالب علم متخرج وسوف أسافر إلى بلادي قريبا إن شاء الله فبماذا تنصحونني اتقوى الله سبحانه وتعالى فالدعوة إلى الله في بلادك تعليم الناس مما علمك الله فانشر الخير فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلي أن ترجع إلى بلادك إن شاء الله تدعو إلى الله وتدرسهم التوحيد والعقيدة الصحيحة تنشر الخير هنا نعم. أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل امرأة في فترة عادتها الشهرية أخذت بعض الأدوية فانقطع الدم تماما فهل تغتسل وتصلي مع العلم أنه مع توقف الدواء يعود الدم بعد يوم أو يومين إذا انقطع الدم نهائيا سواء بدواء أو بغيره وكان انقطاعه طويلا يوم أو يومين أو أيام فإنها تقتسل وتصل لأن الدم انقطع فإذا عاد فإنها تجلس حتى تتم عادتها نعم. أحسن الله إليكم سباحة الوالد يقول السائل إذا فات المأموم تكبيرة أو تكبيرتان على صلاة الجنازة فهل يسلم المصلي مع الإمام أم أنه يتم الصلاة على الجنازة لا لا يسلم مع الإمام إذا سلم الإمام يكمل التكبيرات ما أدركه من التكبيرات هو أول تكبيرات ثم إذا سلم الإمام يكمل الأربع نعم صلى الله وسلم وستماحة الوالد يقول السائل هل يباحوني أن أشتري جوال مزود بالكاميرا مع أنني لن أصور, ما هو لن أصور شيئا محرم ولن أصور إلا المباح فقط لا تشتري الكاميرا لا مع الجوال ولا مع غيره لأنها آلة تصوير آلة تصوير فلا تجوز اشتر جوال ليس فيه كاميرا والجوالات التي ليس فيها كاميرا كثيره ولله الحمد نعم. أحسن الله إليكم سماح الوالد يقول السائل هل المرأة التي رضع منها الرضاعة الشرعية تكون أما لمن أرضع؟ نعم إذا مص لبنها مص خمس مصات وكان هذا في الحولين صار ولا من الرضع؟ نعم. حسنا ليكم سماحه الوالد يقول السائل رجل صلى في جماعه رجل صلى في جماعة ثم تذكر في أثناء الصلاة. أنه لم يصلي الصلاة التي قبلها، فهل يقضيها بعد الانتهاء منها، أم أنه يعتبر الصلاة التي هو فيها في مقام الصلاة الفائته، ثم يأتي بالصلاة لا لا. الثانية؟ إذا تذكر عليه الصلاة الفائته، يقطع الصلاة اللي هو فيها ويأتي بالفائته اولا التي قبلها، ثم يصلي الحاضره لأن الترتيب واجب، وإن أكملها على نابله إذا أكملها على أنها نافله ثم إذا سلم يقوم يأتي بالأولى ثم يأتي بالثانية بعدها فلا بأس هو إما أن يقطعها وإما ان يكملها على أنها نافلة نعم بس الله إليكم الوالد يقول السائل هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وضع المال في البنك كوديعة لمده مع أنني لا أستطيع سحب أي جزء منه الا بعد مده الوديعة المتفق عليها بيني وبين البنك الايداع في البنك على نوعين في النوع الاول ايداع للاستثمار بالرضا هذا لا يجوز النوع الثاني ايداع للحفظ فقط لانك تخاف على مالك اذا كان عندك في البيت او في الدكان تخاف من السطو عليه واخيه وليس هناك مكان امن الا البنك فهذا يجوز للضروره يجوز الإيداع للضرورة لحفظ المال فقط نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ماذا عن من يدعي علم الكشف أو المكاشفة قل لا يعلم من في السماوات والعرض الغيبة إلا الله الغيب لله إنما الغيب لله سبحانه وتعالى نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو توجيهكم ونصحكم لمن لا يعلم ما هما أبواه وهو لقيط. من يدعو له ومن يضر به اللقيط الذي لا يعلم منه لا يكله الله نفسا إلا وسعى يدعو للمسلمين يدعو من السهل والمؤمنين والمؤمنات نعم سباحت الوالد يقول السائل هل تجوز العمرة عن الأحياء حيث إنني أقيم في المملكة وتقيم والدتي في بلد آخر فهل يجوز لي أن أقوم عنها بعمرة مع قدرتها على ذلك لا يجوز لك أن تعتمر عنها مع قدرتها على ذلك لا فريضة ولا نافلة قلتأتي إذا كنت تريد البر بها فأتي بها وخل ودعها تعتمر معك وإذا كنت لا تقدر علىها لا فلا يلزمك شيء من هذا أما أنك تعتمر عنها وهي قوية وحيه. تقدر على أن تأتي هذا لا يجزي عنها لا طريقة ولا نابلة نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل من يسجد لغير الله هل يكفر مطلقا حتى لو لم نبحثه في عقيدته حتى لو, لو نب... حتى لو لم نبحثه في عقيدته يكفي أن نستجد لغير الله ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر مشرك فهو مشرك والسجود من أعلى منوع العبادة، وأما ما في القلوب فنحن نحكم على الظاهر، نحن نحكم على الظاهر، وأما القلوب فأموها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول أحسن الله إليكم في تتمة سؤاله، وهل قول القائل يا رسول الله ادع الله لي شرك أم أنه بدعه محرمة لم تصل إلى حد الشرك؟ أنت لا تقول هذا، أنت لا تقول هذا. ولا تسال هل هو شرك وما ما هو إتركوا نهاية وإنصح الناس أنهم ما يقولون إذا كان قصد يا رسول الله الدعاء هذا دعاء لغير الله الذي يدعو الأموات وناديهم هذا دعاء لغير الله شد. هذا شرك والله تعالى ألم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه